واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله للهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم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 اعادنا الله من النار امين ايها الناس عباد الله فاوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل انه قرب باب المتقون واحثكم على طاعه الله وطاعه رسوله لعلكم تفلحون nduru katika imani na yusiana na siangu bila kuasahau na nyinyi ndugu zangu ajamozima na kumta allah subhanahu wa ta'ala fa tika wamefaulu wenye kumta allah azza wa jalla leo ikiwa tarehe tatu mwezi wa الاول وكان 1446 هجريه ابون الساعه 26 مواليد 9 مكه 2024 ميلاديه كذلك السبت هو مسجد محمد وخوله ثم قتانا في سيكه الجع قام الى كوايده الواسلام inaposika siku ya anjumah basi husimama mmoja katika waislam akawakumbusha ndugu zake ndugu katika imani kama hutuba ya leo ni ubinillahi tbaraka wa taala tukumbushana jambo muhimu sana nalo ni jambo la kuwajibuo kuwafuate wema waliotangulia وجوب اتباع سلف الكرام هو وجوب ووافوا وئما وليتغوليا كتقعيده كتق التوحيد كتق المعاملات عبادات ولباله دنيته في مجموعه يوت توافوا وئما وليتغوليا يا هناس عباد الله اعلموا بارك الله فيكم اني واثو وجه الله جواني ندقوا الله وبركاته ان الحق الصريحه كما يا واضح كذا اعلان لا نرا فيه عند اهل البطائر حقيماو حين الشك دنياتي فوالله وقتي ونووني وناني. وانا يانغalia mambo kwa jicho la ilmu waona albaa kazealik nawatu walio na akili timam wanafahamu kwamba wujubu tiba'i as-salaf al-kiram haye wajib kaini عليه افضل الصلاه واتم التسليم حي ولكن كنت وونكا لازم اوقفات الصلاه الصلاه لازم اوقفات وما وليotangulia fahum arafu alnas bimaalik alanehi sallallahu alayhi wa alihi wasallam quali wa ndio watu ambao wanayajua vizuri zaidi ما هذا يا مننلو يا mtume Muhammadin alayhi afdalus salat wa akamut taslim faqad shahad alwahy wa atanzil qawli walsuhud liya wahy wakati unashuka alquran wakati letarunka wao aslafu asfal wa wakawa wao ndio wana haki kuvatwa kuliko wengine wa ahli ashabata radiyallahu anhum mwanzo kabisa ukikaja sala mwanzo kabisa mimi ninamaanisha hapa masahaba bado tunao ambao wataingia katika zile karne tatu za fadila at-tabi'in wa tabi' at hapo lakini mwanzo kabisa اصحابا وكتابا وكتابا السلف وانا انجيء الصحابه صلى الله عليه واله وسلم ايها المسلمون فقد دل على وجوب اتباع السلف الكتاب والسنه والاجماع واقوال الصحابه ومن تبعهم اتباع زمكوجا دليل ذا واضح جدا زينو تونيشا ان من واجب سيسي wa kuata wema waliotangulia dalili za kitabu dalili za sunna kauli za sahaba kauli za masabihin kauli za maimamu waongoo zote zinastidhi shahiloh kulingana na muda wa hutuba ni muda mfupi tutafaje akidalili za kitabu na عليه الصلاه والسلام Asema kwamba kama tutakamasana na kitabu na sunna hatutapotea. Haashu kupotea kama tutakifahamana na kitabu na sunna. Ana dalili za kitabu, kaallaahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asemka katika sura an-nisa aya ومن يشاقق الرسول يولا باي اتمس متوم يولا باي اتمكتا متوم اتakuwa tofauti na mtume atakwenda chini na mtume عليه الصلاه والسلام من بعد ما tabaina da huluda kisafanya hivyo baada ya kubainikiwa ni uongoofu njia kaiona mbele yake njia ya haki hii علالو اناenda tofauti anaiacha njia ya haki anashika njia ya batil fala man yusaqitir rasul min ba'dima tabayyana lahu alhuda wayastabir khayra sabilul mu'minin anafuate njia isiyokuwa ya waumini waumini ni nani hapa wakati aya hii inashuka walioku mbele ya mtume muhammedin sallallahu alayhi wasallam ni masahaba wa mtume ribwanullahi alayhi ndio walioku mbele ya mtume wakati hii aya inashuka na ndio maana allah subhanahu wa ta'ala akasema fakin amanu alyehoodu wan nasara fa yehoodina na nasara na wanaokuja nyuma huko kama wataamini kama mlivyamini ninyi nyenye masahaba na wao ndio wako pale na mfuna alihi salatu wasallafu faqad intadaw basi hata wao yoyote akiamini imani ambayo kama sio imani kama ile <coughs> ya imani yake tofauti amepotea huyo qal wayastab zaira sabili almu'minin akafuata njia isiyo kuwa njia ya waumini no walihi ma ta wala tutamgeuza huko huko alikwoki huko hapo tutamgeuza hapo wanumshehe jahannam lakini mwishowe wetumfikisha katika jahannam, jahannam. wa saa na hiyo jahannam ni marejeo mabaya mno ikiwa yeye katika dunia mpaka ana kufa warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kule naingizwa katika jahannam kwa kama amerudi mahala mabaya mno ndugu katika imani فوين ماكين يا يفواتاه مساله يفوات كتابنا وسنتنا يفوات كتابنا وسنتنا كما والذي قفاه الصحابه رضوان الله عليهم يسوالا لا تكفيارشا يسوالا واحد قال ابو العباس احمد من عبد الحليم ابن تيميه رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام ابن تيميه علم رحمه الله wa kadhiha idallah li ashab nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala amashhud liya kwa sahaba na msuluh wake na wan tabe'uhum bi ihsan na wa wafuatao kwa wema bil iman amewashhudilia kwa iman kwa maao ni waamini fa in amanu ma kama wa thaamini kama mlioamini ninyi kwa Joseph alisema arhamahullah wa anasema alahu ta'ala hapa ameshuhudia kwamba masahaba na imani ya sawa kabisa bali walio wanokuja nyuma kumefungwa kwa kwao na imani ya masahaba kama walioamini masahaba ومن تبعهم بإحسان نه والله ووافوا وصحابوا وما اي بد استن ونوافوا الصحابه ki nzuri ki kukamilifu kabisa sio nawafaka mbu nje mbu ndani baadhi ya masaa nawafwata tofauti na wao nao nafanya mambo yako يقد ولكن كو مكثو المراد بالاياه الكريمه ولي ولي فقال تعالى اكسم الله سبحانه وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اولوا وليطغليا ومنهم المهاجرين والانصار ككدين مهاجرين و انصار مهاجرين من وله ولي رحمه من مكه وكذا المدينه النبويه pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam والانصار لي ولا ولي انطقه mtume wetu رضي الله عنهم الله سبحانه وتعالى بسمه ولي تغوليه ومواظه كف كشمولي ها مهاجرين و walldhina sattabahu biithanni na wale walio wafuata hao kwa wema kwa sisi tutakikana tusiongeze lolote kwenye dini yetu bali tuangalie masahaba walifanyaje nasi tufanye hivyo tuwafuate wao kwa wema kali Allah subhanahu wa ta'ala sema radhiya Allah 'anhum radhiya Allah zipo na watu hao وربعا نو او بي وامرضيه الله سبحانه وتعالى واعد له جنات تجري تحتها الانهار الله سبحانه وتعالى اموعد ليا بوب زينزوبيطا سينياكي تجري من تحتها الانهار نا تجري تحتها الانهار taghri min tahta al-anhar maanaahu ma naqili kwamba ile mito imeanza pale kwenye ile ذلك الفوز العظيم ما هو قد يقول كل كوكبا فتاكي شงuza hii aya kokupauolo ambako kwamba tumeambiwa ni kukubwa hasapatikani şarti uwafuate ashabah radhiyallahu katika haya mazuri yaliyoidiwa katika aya hii يعلموا بارك الله فيكم ايها الاخوه katika iman Allah wabarakatuh kwamba hizi aya nilizotaja hivi zote sadullu ala wujub ittiba al-salam sadullu ala wujub ittiba sabir al-mu'minin zinaonyesha wajibu wa kufuata njia ya waumini yani masahaba والذين تبعوهم بإحسان ولا ولوفوا طاؤهم فوهما حط وانا ينجي كتاب هون تابعون تابعون ائمه الهدا مسابيعين تابع المسابيعين كما ذلك ابن ابي حنيفه جنن الملك lakini pia miongoni mwa faida tunayopata ni taharimi ya kufuata njia za wengine ni haramu kufuata njia ya wengine wasiokuwa hawa njia hiyo kaisaka ndio isufikishe beboni kwa umma huu kwa mkumbe wa Muhammad sallallahu alaihi مواسم صلى الله عليه واله وسلم من بعد ما تبين له الهدى نهايو وكايفanya بعد yakubainikiwa ni uongofu kwa kila siku namwomba allah katika sala yako wahdi nasraf almustaqim e allah tuongoze njia iliyo nyooka sirat alladhina an'amta الله سبحانه وتعالى توالى قرانين نجين الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين استودعكم الله سبحانه وتعالى سس واتشيكانا قاماتنا نجيين كما ذبطي ولا تسمريكي نكاولي ذاك الوغين كتابنا وسنتنا كوني كولي هذو مشوهين مبيا هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ثم الصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ولد عبدنان وعلى اله واساه ومن تبعهم الى يوم الدين وسلم تقديمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس عباد الله إني وافي إني واجد الله سبحانه وتعالى كما نزل نزل يا الله سبحانه وتعالى نزل الكتاب والسنه فانفهموا ولاما وليتغول المتهاول مس يفعلوا هيبو Haqika inofuata mbele yenu ni njia mbovu njia mbaya njia inaopeleka watu katika jahannam waliaad billah Miongoni mwa dalili zinazoonyesha kwamba ni wajibu kuifuata salafu pale Nikakutika hadithi aliyopotea Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam والسلام ثم الله والسلام ثم دي ان بني اسرائيل تفرقت على 72 ميله وانا واسرائيل ولتوانيك مقضي 72 هه ده معناها منافره في حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه حديثه بيبدا تفرقت اليهود على احدى و70 اليهود وتوانيق في دينهم مفدي 71 وافترقت النصارى على فئتين و70 فرقه اما حديثه يا عبد الله بن عمرو اسامه ممن عليه الصلاة والسلام قال اسمع تفرقت بني اسرائيل ان بني اسرائيل تفرقت حقيقة وانا ويسوعي ومجاونيكا كاتاليمياو على 570 ملى ومجاونيكا مقود 72 كيشakasema wasaftari ummati ala 370 mla na umma wangu hu umma muhammad alayhi salatu wassalam ustagawnika makudi 72 kishakasema كلهم في النار اي كلهم متعهد بدخول النار ذا الوافهاء وميايديوا كينجوا مثوني كما ها كتبيا وكانشكا يا سابا بمعنى ما كل يوت هايو يا كاتكا مالالا كلهم في النار الا واحده إذ تكون كوندو مोजा تو كوندو مोजा تو هنا دا مبالو قاما لقا اصحابه وكامل اذا متنا عليه الصلاه والسلام ومن هي يا رسول الله الى كundi lipi ambalo zitabakia liwenda sawa hilo ambalo halijapotea qala ma ana alayhi wa ashabi untuna alayhi as-salatu kundi ambalo linayafanya hayo na msaba wangu bimaona ile halisoki njia ya yali anayofanya mtume na masahaba wake na kundi hilo ndio ahlusunnah waljamaa ndio salaf salih ndio alfirqatu naziha ndio ba'ithatu almansura hilo hilo ndio alghuraba hilo hilo ndio ahlul hadith walathar kundi hilo hilo ndio salafiyun kundi hilo hilo bina majina yanafikka kwa kundi mmoja haya majina yamepatikana kutukana na zile hadithi za mtume na ninyi tulihamasisha mtume alayhi salatu wasallam tutumaini bosem aleikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidi wa liyukamatana kuna wakaitwa ahlus sunna aleikum bil jamaa sikamana al jamaa usitoke وتبيان يسمى وش كمان الحديث واللي يسموه الحديث وفي اهل الحديث هنا ولا وفي اهل الحديث جمع عليه الصلاه والسلام اتى كوفه ونافث مراد الله عينها يواليا وممبيه يا فاطمه هي فاطمه منو نسويه فانه نعمه الصدق كما كنا انتي بقوله ametangulia na neema ya kutangulia kwake usaikashe wewe mimi natangulia kwa sababu utakujeni mangu mwanangu sio na shida kwa hiyo msiba akawa ni tofauti tofauti ba misafil umma basi huyo ndio hao hao walioangwa ni kundi moja. Nikasahara yuko Zanzibar hapa, yuko Kenya, yuko Bara, yuko Kenya, yuko ulaya, yuko wapi Na utafuta wote maneno yao yanafanana. Kadani hani yazungumza hapa sio la kwanza ninyi msikia. Masikio wanakuja wanasimama hapa. Bwana haya. Pigo ndivo walio salafu sana. Alioka Tanzania, alioka Kenya, alioka Uganda ndio wapi Wakisimama kama vile wameambiana yauni hayo hayo ufuka kitabu na sunna wifa mathara walezi salafu al-umma niku kafka iman tukimalizia hadithi hii utiba alayhi salatu wassalam akasema hum hao watu hao ma ana alayhi al-yawm wa as'ali ni wale watakaoyafanya yale ambayo kwamba ninayo mimi na sasa so, so, hapo na kupasikia kitu mwenyewe akilimi mwako jiongeze. Ukiona jambo lafanywa litafuta hilo jambo je mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alilifanya kama haja lifanya watana nalo. Na hapa siongelei ongelee hivi vitu vya kidunia. Maana kuna baadhi ya watu kujifanya kama vile hawaelewi. Ukimwambia mtume alieni sallallahu alaihi wa sallam anasema من احداث في امرنا هذا ما ليس منه هو رد من اعمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اتقيفانيا جامو علينا امر yetu ili tarudishwa akwambia mbona misikitieni na mapenzi eh shida kwenda ndani ya dini wewe wale ni dini watu wanaabudu hivyo ukiangalia kitu hicho mtume haja kifanya masahaba hawajafanya na mambo mengongo hawajui lakini wewe unasema ni dini ni ibada ndio tukwambia sasa dalili kama huna fa huwa radu kuna vitu vingi tu vinafanyika hasa huu mwezi wa mfuko sita viangalie wewe mwenyewe alafu utajua je kitu hiki mtume alifanya masahaba walifanya متابعينا وللفاضل وكونا حوجاك فانيا واتنا ففي هذا الحديث كفيك هي حديث ديجماليديا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرقان ناجيا وعليه الصلاه والسلام عمل سيف كندي ليؤككا بان هي التي على مثل ما كان عليه النبي kama ni kunde ambao litakalokuwa linafuata yale aliokuwa akifanya mtume alayhi salatu wassalam na ashabuhu alkiram na masahaba wake na sufufu na hadha dalilun ala wujubi ittiba'ihim lahihi ya yawajibu wa wafatu wao wa listidahi bihajihim na kujiongoza na muongozo wao tupate muongozo kupitia muongozo wao وان من خالفهم متوعد بدخول النار كما اتكئ قلنا نهوا كل يوم فصلف صالم يريدوا ويديقا في نار على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما امر بذلك ربكم تبارك وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا لا تذل قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب اللهم اغفرنا اللهم اغفرنا اللهم غثنا. اللهم أنزل علينا غيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا مطرا ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار